هبتني سايم جنة الخلد يا صاح هبتني سايم جنة الخلد يا صاح قم يا فتى وركب ركاب النجاتي قم يا فتى وركب ركاب النجاتي لا يصرفك عن مك صادق كلب ينباح لا يصرفك عن مك صادق كلب ينباح والصقر ما تذنيه جعق الحداتي والصقر ما تذني الحداتي من مثل ابو هجر على الموت نوى من مثل ابو هجر على الموت نواح قهاريش المشركين العودات قهاريش المشركين العودات طاف الثلاث النصرات الدين سواح طاف الثلاث النصرات الدين سواح ما دنيا تغر الخبات مغرته دنيا تغر الخبات ليل انغداربه متر بالحظ وانشاح ليل انغداربه متر بالحظ وانشاح دم من طهور مثل طهر العضات دم طهور مثل طهر العضات وانا لزارك وانا لزارك في دم الكفر سباح وانا لزارك في دم الكفر سباح ونخنت عهدي كسواتي بالعباتي ونخنتي عهدي كسوتي بالعباتي ونخنتي عهدي